اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن به ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يخجرك اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نسألك يا عالم الخفيات ويا رب الأرض والسماوات يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلام أن تهدينا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عادت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شرى ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت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 والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا ولا مبتلا إلا عفيت ولا عسيرا إلا ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا متزوجا إلا وثقته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رازقته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله ردته ولا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عملا صالحا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى نياتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء بين يديك نحن الأسراء بين يديك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا لمعروفك تعرضنا بك طرقنا ومن فضلك سألنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجد المعاصي والآثام ها نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا اللهم من علينا بقضلك وكرمك أن تكتبنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اكتبنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم واكتبنا من عبادك المقبولين ومن عبادك الموفقين المسددين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأعمل اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورقاءها واستقرارها وعلماءها وقيادتها وولاة أمرها اللهم ألبس حاكم هذه البلاد لباس الصحة والعافية وارفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة برحمتك أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره وألنا فيه عجائب قدرتك وندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم إنا أسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين واجعل هذا الشهر شهر نصر وتنكين وعز للإسلام والمسلمين اللهم انصر إقواننا المستضعفين في غزة وفي بلاد الشام وفي كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السمع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه